المودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ظل سواء السبيل إن يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسكون إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وتلو لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير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 إن الله يحب المقشطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم, وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولا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 فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار 110. لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنفقوا حُنَّ إِذَا أَتِيْتُمُهُنَّ إِذَا أَتِيْتُمُهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَامِكَ وَافِرَ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَاللَّيْسَ أَنْفَقُوا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 وَاتَقُ اللَّهَ الَّذِي أَلْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَلَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا ولا يسرقنا ولا يظلم ولا يقتلن أولادهن ولا يأتيهن ولا يأتين ببهتان يفترن بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك ولا يعصينك في معروف فبايعهم ولا يعصينك في معروف